وهذه قصة هي الوحيدة التي لم أقف عليها وما تفوهت بها والذي نفسي بيده حتى تأكدت منها وسوف أخبركم بمكان القصة وزمانها لمن أراد أن يتثبت حصلت هذه القصة مع قريبة لي جدا سمعتها منها مباشرة والقصة مشهورة حصلت هذه القصة أوائل شهر شعبان الماضي تقول قريبة هذه كنا جالسات وكان أحد الدعاة يلقي محاضرة فكنا في قاعة نستمع تقول بينما نحن جلوس ادخلت فتاة ما أعرفها فجلست بجانبي فكان الشيخ يتكلم عن قصة ماشطة بنت فرعون سؤال قبل القصة لو خرجنا مع هذا الباب ورأيت رجال قد كبلوا رجل ثم أشعلوا فيه النيران يصطرقه مكبل هل تنام اليوم؟ والله ما تنام مع أن هذا الرجل لا يمتلك بصلة فكان يتكلم عن قصة ماشتة بن فرعون حينما سألها فرعون أنا ربك قالت لا ربي الله الذي خلقني وخلقت فأمر الجنود فأشعل على القدور العظيمة نيران تتأجج والزيت يغلي في القدور فكرر السؤال فكررت الإجابة حولها أطفالها الخمسة فزعين من صوت الزيت والنار فكل منهم قد تشبث بأمة أعمض عينيه والأم تحاول ما عندها غير يدين ثنتين تحاول أن تحتضن وتضم هؤلاء الخمسة فإذا به يأمر جنود فيتحركون فلما أتوا عندها قام الأبطال يصرخون فيسحبون هذا فتحاول أن تمسكه تدفعهم ينزعون آخر حتى نزعوا واحد يجرونه وهو يبكي يلتفت إلى أمة ساعديني وهي تبكي وهو يبكي ثم يحمل هذا الطفل أمام أعي الأمة فيلقى في الزيت لحظات غاب هذا الطفل لحظات أخرى وإذا بالعظام تطفو عظامها أمام أعينها وقلبها يحترق يفور يسألها وترد نفس الإجابة ربي الله الذي خلقني وخلقك فيأمر جنود يتحركون المره الأخرى والمره الثانية فينزعون الآخر يضربهم بيديها الصغيرة ولكن لا محال فيرفع يصطرخ الطفل تسمع الصرخة غاب الصوت غاب الطفل وإذا بالعظام تطفو مع عظام أخي اخترطت عظام هذا بذاك ثابتة الثالث والرابع ما بقي معها إلا رضيع صارت تضم بكل ما أوتيت من قوة كأنه قطعة منها قد التقم ثديها فلما تحرك الجنود تحاول تنطوي عليه تضرب أشد ما يكون الضرب ثم تضرب يدها وينزع منها اللبن يتطاير من فمه وشعرات أمة في يده تنظر إليهم دقائق إذا بالخمسة عظام أمامها والله لو ما كانوا أبناها ما يهنون تتذكر. كم كانت تلعبهم كم ساهرتهم كم ضحكتهم هم الآن عظام إنه الثبات يوم قلة الثابتون والثابتات يقول أنا ما أقدر أترك الأغاني لا تتركها أبد هل تظن أن من بيده ملكوت كل شيء محتاج أنك تترك الأغاني لو يشاء الله ما أسمعت حرف لا ولا أبصرت بالعينين شر لكن الجبار أعطاك الخيار وهذه الدنيا امتحان لا مقر تقول لما ذكر هذه القصة فلاحظت تصرفات غريبة يدين الفتاة ترتعش فجأة استأذنت بسرعة وخرجت تقول تبعتها فإذا بها قد اتكأت على أحد الجدران تبكي تقول هدأتها وأقنعتها ورجعنا نكمل المحاضرة فإذا بالشيخ يسترسل ويذكر قصة امرأة فرعون امرأة يا رجال مكبلة تضرب بالصياط حتى يتكشف اللحم صحيح ألام وصحيح أنها موجعة لكنها علمت وما يلقاها إلا الذين صبروا على ماذا صبر؟ ما؟ وما يلقاها فلما أحست الألم وأحست عانت قالت من كل قلبها ربي ابني عندك بيت في الجنة تريد أن تسلي نفسها تذكر نفسها بأن هناك جنان كما قال ابن كثير فيفتح الملك ويرفع عنها الحجم فإذا بها ترى القصر وترى الأنهار تجري من تحته أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وولدان مخلدون وحلي وسندس واستبرق وحرير وجنان وثمار وطيور فتبسمت ناست الضرب جنة الجنود كيف نضربها وتتبسم قالت والله إني لا أرى منزلتي من الجنة. تقول لما قال الشيخ الجنة إذا برأس الفتاة يسقط على حجري وبدأت الأنفاس لها زفير واللون يتغير تقول حملناها بسرعة إلى قاعة أخرى فإذا بإحداهن تقول لي اقرأ عليها القرآن اقرأ عليها القرآن تقول والله أنا في وضع لا أحسد عليه صرت أقرأ عليها ودمعاتي على وجهها خائفة وما يزداد النفس إلا صعوبة وما يزداد اللون إلا تغير. تقول قالت لي إحداهن همست في أذني لقنيها الشهادة والله ما أظنها إلا تحتضر. تقول والبنت كانت شاخص بصرها إلى السماء ترسل اليد تارة ثم تغضها وتغض الطرف تارة وتشخص بالبصر تارة واللون يتغير. تقول فقلت لها وأنا خائفة قل لا إله إلا الله تقول ما ردت علي الثانية ما ترد الثالثة تقول لما قلت الثالثة فإذا بها ترفع يدها وتصرخ تقول والله والله إني لا أرى منزلتي من النار والله إني أرى منزلتي من النار وما ظلمهم الله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 ورسلنا لديهم يكتبون أيحسب الإنسان يا إنسان يخاطب الرحمن أيحسب الإنسان أن يترك سدى يحركك ويطعمك ويؤمنك ويسقيك الحكيم لا يعطيك ويترك سدى لا يعطينا ويتركنا ما بألنا قبرنا قبورنا تبنى ونحن ما تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فكم يران الله فكم يران الله ونحن عند الناس نفيض بالإخلاص قف قلبي بي واسأل مرة واحدة حاسب نفسك فالحساب عسير قف قلبي بي واسأل إلى متى نغفل إلى متى وانضامن جنة حتى تموت فيقال وما من الله ما لن يكون يحتسب لانهم ضامن الجنه قف قلبي بي واسال قنا متى نهفل ما بالنا نعلم لكن ما نعمل ما بالنا نعلم لكن ما نعمل نعرف أذكار الصباح أسأل واحد في مسابقة يقول لك أذكار الصباح وإذكار المساء أفضل صورة في القرآن يجيبك أسنع راتب يذكر لك لكنه ما يصليها ثقافة يعلمون لو سألت أحدكم كم أركان الصلاة الآن وما هي ما دخلت مجلس في حياتي إلى اليوم وسألت وأجابني أحد لكن لو سألت عن شروط قبول الجامعة لفطاول الكل يريد تسابقوا على أن يقولونها لو سألت عن جبال السروات أين تقع كل منا يظهر ثقافته يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون